119. ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون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 119. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 110. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر 111. بأسهم بينهم شديد 112. 126. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 127. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 128. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء من 117. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين 118. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا 119. وَاللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 110. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ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 117. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور 110. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ وهو العزيز الحكيم اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم 111. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 112. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق.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 يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قر كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا اذ قالوا لقومهم اننا راءا مِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَذَّأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وحده إ قَوْلَئِذ الرَهِيمَ لِأَبيهِ لَأَستَوفًِاَّ لَك لاأَسَوفَِّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لك مِنَ اللهَّهِ مِن شيءَيْ رَبّنَا عَلَكَ تَوكلنَا وَإِلَكَ أَنذنَا وَإِلَكَ المَصط 117. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم 118. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ